بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم, <تصفيق> الى الله يقدم <تصفيق> اما بعد قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد حبته اي توحيد لفظة الشهادة وهي السبيل الفوز والدعالة منقى لها معتقدا معناها كان عاملا بمقتضاها القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا قد حوته أي جمعته جمعت التوحيد الألوهية واجتملت عليه لبضة الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله فهي أي هذه الكلمة تبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار قال الله عز وجل فمن زحديه عن النار وأدخل الجنة فقد فات وهي تبيل استعادة هي تبيل الفوز واستعادة في الدارين أي طريقهما لا تبيل وصلا اليهما او الوصول اليهما الا بهذه الكلمه فهي الكلمه التي ارسل الله بها رسله وعندل بها كتبه ولاجلها خلقت الدنيا والاخره والجنه والنار وفي شانها تكون السقوه والسعاده ولها تؤخذ الكتب باليمين او الشمال ويثقل الميزان ويخف بنا النجات من النار بعد الورود وبعدم الالتزامها البقاء في النار وبها اخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبه فيها أخذ الله النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لأهون أهل النادي عذابا كما الكامع لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من ذلك أخذت عليك وأنت في ظهر أذن ألا تشتري فأبيت إلا تشتري يقول وبها اخذ الله الحساب وعليها الجزاء والمحاسبه وعنه السؤال يوم الثلاث اذ يقول تعالى فربك علمت ال انهم اجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى فلم نسالن الذين ارسل اليهم ولم نسالن المرسلين فاما سؤاله تعالى الذين ارسل اليهم يوم القيامه فمنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين والايات قبلها وبعدها وغير ذلك وغير ذلك واما سؤال المرسلين فمنه قوله تعالى يوم ازمع الله الرسل فيقول ماذا ادلتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب وغير ذلك من الايات فهي اعظم نعمه انعم الله عدل بها على عباده ان هداهم اليها ولهذا ذكرها في سوره النحل التي هي سوره النعم فقدمها أولا قبل كل نعمة فقال ينذر الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أن فتقوه يقول وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار التعادة مفتاح الجنة وهي أصل الدين وأتاسه ورأس أمره وساق شجرته وعامد في استاذه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها وتشعبه منها مكملات لها مقيده بالالتزام معناها والعمل بمقتضاها فهي العروه الوثقى التي قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اتمم فك بالعروه الوثقى لانفصامها قال سعيد بن زيد وضحك وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل اذ يقول لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال ذلك عز الله بن عبد رجى الله عنهما قال هو سهده أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو إلا الله عز وجل وهي الحسنة التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنويتره لجسرى سنويتره للا إله إلا الله قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ورواه عطية على ابن عبد الراضي هو الله وهي كلمه الحق التي ذكر الله عز وجل ليبين يقول تعالى الا من شهد بحقي وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون اي لاكن يشفع من شهد بالحق لا اله الا الله وهم يعلمون حقيقتها قال ذلك البغوي وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى وألدمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها روى ذلك ابن جليل وعبد الله بن أحمد والتلمدي بأساني بهم إلى أبي بن كعب رجل الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وألدمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله صححا والبني في الصحيح التلمدي وهي القول الثاني الذي ذكر الله عز وجل اذ يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره خرج في الصحيحين عن وائل بن عاد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقلد المؤمن في قبره اتي ثم شهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ان كما ثبتهم بها في الحياه الدنيا فقالوها وافقوا لها كذلك يثبتهم بهذا القول الثابت في الاخره فالقبر اول منازل الاخره يقول وهي الكلمه الطيبه المضروبه مثلا قبل ذلك قبل هذه الايات التي من سوره ابراهيم اذ يقول تعالى ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء قال ابو عبيد مولى طلحه ابن عباد اصلها ثابت في قلب المؤمن لي لا اله الا الله وفرعها العمل الصالح باستماء صاعد الى الله عز وجل وكذا فارض بحاير وسعيد بن لبيد واكرم ومجاهد وروحي وهي الحسنات التي ذكر الله عز وجل في يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وقال تعالى جاء بالحسنه فله خير منها وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنَ الْعَابِدِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّقْعِيّ وَعَن أَبِي ذَرّ مَرْفُوعًا هِيَ أَحْسَنُ الْخَتَامِ اسْمُهُ حَسَنًا لِيَظْهَرَ أَوْ هِيَ أَفْضَلُ الْخَتَامِ الَّذِي يَظْهَر فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْعُمُومُ مَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا يَعْنِي كُلُّ حَسَنَةٍ يُجَازَى مَنْ فَعَلَهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ نُضِيفُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ عَلَيْهِ السُّنَّةُ ولا شك أن أفضل الحسنة لا إله إلا الله فالحديث يؤكد عموم الآية لأنه بيّن أنها داخلة في العموم بل هي أولى ما دخل فيه وليست أنها المقصودة دون غيرها وأما قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها فأي شيء خير من لا إله إلا الله الذي يظهر الله أعلم وإنه من جاء بالحسنه فله منها خير يعني له خير بسببها له خير من هذه الكلمه بسبب هذه الكلمه بسبب نطق هذه الكلمه يكون له الخير من جاء بالحسنه ولا اله الا الله فله خير منها اذا فُسرت بالله لا اله الا الله وهذا قول الجمهور السلام. واما اذا فُسرت بالعموم ففعل العبد خير منه رضا الرب سبحان وتعالى وثوابه ثواب لان ثواب الله عز وجل خير من عمل العبد وهو يمحو الذنوب والخطائ الذنوب والخطائ وهي المثل الاعلى الذي ذكر الله عز وجل ان يقول وله المثل الاعلى في السماوات والارض صفة كمال له عز وجل المثل الاعلى له الصفة صفة الكمال صفة الكمال المطلق لا إله إلا الله تضمن لكل صفة الكمل مستلزمة لها لأن الإله هو الذي يستحق أي عبد فلا يستحق أي عبد إلا من كانت له الأسماء الحسنى واصفات العلا المندة عن كل نقص وند وشبيه ومثيح قال ذلك تفسير وله مثل الأعلى في السماوات والأرض قال ذلك إنها لا إله إلا الله قال ذلك قتاله محمد الجليل ورواه مالك عن محمد بن كبير يقول وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ام اذن يقول اشهد ان لا اله الا الله فقال خرجت من النار وفي روايه زوج من النار هي ضمنت الخروجه من النار لا ليس انه كان في النار كان خرجت بمعنى وقيت عددها وفي مسلم ايضا مبعث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار وسأتي الجمع بين هذه الأحاديث الردى في قبل لا إله إلا الله وبين أحاديث الوعيد فإن كثيرا ممن يقولها يدخل النار سأتي تفسير ذلك ولكن جملة معناه حرم الله عليه النار التي أعدت للكافرين التي ينر القلول فلا يخلط في النار من شهد الا إله إلا الله ونحن رسول الله ونحن رسول الله ونحن وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى ان يقول الله عز وجل اخرجه من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه اثقال ذره من ايمان ووعدته انفق الله عليه صدق فقال وفي روايه الحكم ان انا قد جمر عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعود في الرابعه فيقول يا ربي اذا لي في من قال لا اله الا الله فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك ولكن وعدتي وجلالي فأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله فذلك أنهم أخرجوا قبل ذلك أخرج الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون قبل هذه مرة الرابعة من كان في قلبيه أدنى أدنى أدنى من خلال ذرة المحيش يقول وهي تبع دخول الجنة كما في الصحيحين أن أبادة بن الصامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيث عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عهده قال ذلك مؤتقدا وفي رواية من شهد إلا إله إلا الله الجمع بين وصف محمد هو ايتا عبد الله ورسوله انما هي عن الافراط والتفريط وتحذير الامه من ان يغلو في محمد صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى فيه ايتا عبد الله ورسوله وابن امتي ابن مريم بنت الله عز وجل وليست الهه كما يعاملها به النصارى وكلمته القاها الى مريم ايت كلمه الله اي كانت بكلمه من الله هلقاها إلى مريم فليس عيسى هو كل وإنما كان عيسى لكل روح منه أي روح من عنده عيسى روح الله أي روح المسرفة من الكرمة التي أضيفت إلى الله تشريفا عيسى روح من الله أي من عنده عز وجل ذانة الروح التي قلقها الله وقعا يعني أراد أن تستقر في جسده مدة حياته أما رواية أصل الله الجنة على ما كان من عمل فالنعال اي مهما عمل من عمل على ظاهر الحديث وهذا استدل الجمع بينه وبين حديث الوحيد فمعناه ان خالف الله الجنه يوما من الايام مهما عمل من عمل فاصب بكل جنه بالاعتقاد الصحيح وامال الاعمال ف يعني متى يدخلها الاسلام في اي درجه في التشكيل الثاني ان خالف الله الجنه على ما كان من عمل يعني يدخل الدرجه على قدر عمله فارته بدخول الجنه بالعرض بالبش شهاده التوحيد وما تستلزمه من الايمان بالبعث وبالقوم وبالبعث وبالجنه والنار ولكن المنذره فيها على ما كان الله راجيا والتفسير الاول اظهر وهو معنى ادخله الله الجنه مهما عمل العمل وقد يدخل النار قبل ذلك وقد لا يدخل على حسب العمل يقول وهي افضل ما ذكر الله عز وجل به واثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامه كما في المسجد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته امرك بلا اله الا الله فان السماوات سبع والارضين سبع لو وضعنا في كفه وضعت لا اله الا الله في كفه ترجحك بهن لا اله الا الله ولو ان السماوات سبع والارضين سبع كل حلقه مبهمه تفصلت هن لا اله الا الله اي بثقلها او عظمها وانها حلقه متصله ووضعت عليها هذه الكلمه لا فاطمطن فصلتهن انفصالها بثقل ثوابها عامك فيهم ممن يقولوها يخف ميزانه انما تكون كذلك لمن قالها باخلاص ويقين والصدق التام فهي منه تدخل السماوات العلى ثوابها يكون ارضى والناس يتفاوضون في هذه الكلمه تفاوضا عظيما وفي مسند ايضا عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه الصلاه والسلام قَالَ يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ قَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا قَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَفُقُونِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ تَبَعَ وَالأَرْضَ تَبَعَ وَأَمَرُّونَا غَيْرِي فِي كَفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وهوه النسائي وابن الخبان والحاكم والطراني والويهقي من طريق أبي السامح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد هنا رح أبي السناد يحثن له التمذي وفي أبي الهيثم ضعف في حديث أبي السامح عن أبي الهيثم ضعف وهو يمكن أن يحثن للشاهد الذي قبله الصخيف الذي صحاو الشيح ما تشكش له حديث نوش والمقصود من هذا الخديث أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل الله إله إلا الله لكونها إذا صدرت منهم ليتت كباقي الناس لعلمهم بحقيقتها وعظيم شأنها ولصدورها عن كمال الإخلاص والصدق واليقين والناس فيما بين مراتبهم في ذلك تفاوت عظيم في التمري و النتائيه وفي المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سيخرج رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينصر عليه 99 سجلا كل سجل مثل حد كل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول اف لك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى ان لك بدنه حقا لك وانه لا ظلم عليك اليوم ويخرج بطاقه فيها اشهد ولا اله الا الله واشهد ان محمد رسول عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول احضر ولدك فيقول يا ربي ما هذه البطاقه ما هذه السجلات قال فانك لا تظلم فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفته تطاش السجلات وثقل البطاقه ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء قال التلميذ هذا حديث حسن صحيح رواه البخاري ومسلم والحاكم وصححها الالبانى وهذا الحديث اما ذكرنا فيما قبله ان كثيرا ممن يقولها فانه يدخل النار واخذ ميزان وهذه جواية صريحة جدا في أن الكفة هي كفة ميزان الذي يكون الميزاني والذي يكون المقيمة أن الميزان له كفتان هذا ظهر جدا من هذا الحديث نقول أيضا أن هذا رجل قالها بإخلاص ويقين تامين ثم مات على ذلك لأن الظاهر أن هذا الرجل لم يدخل النار أصلا بل نجأ لأنه راجح كفة حتى ناته والظاهر أن الميزان يكون قبل دخول النار بل هذا الذي قاله المعباس رضي الله عنه إن قال من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار فالمقصود أن هذا الرجل لم يدخل النار لأنه رجحت حسناته مع ولو تسعة وثين سجل من السيئات كل سجل منها لو مد لكان يمتد مد البطر مد بصر الانسان كيلومترات لان مد البصر في الافق يمتد الى كيلومترات اذا كان الارض مستويه فهذه في جلات كلها من هواه التيه ولكن اذا قالوا اخوات يقين تام ميل فهذا قضى التوبه من هذه الديه وبالتالي فمن قالها باليقين اليقيني ثم مات على هذا اليقين والصدق مع الله وكمال الانقياد المنافي للإصرار على ذنب كمال الإنشاد المنافي للإصرار فهذا طبعا هذا الرجل بعد أن عمل هذه السيئات قال لا إله إلا الله بإخلاص المعقين التامين ومن ضمن ذلك أنه يكون عزم على التوبة من هذه الذنوب ونظم على فعلها فإن ذلك رجحت لا إله إلا الله وإلا فكل وسط مشهد أن لا إله إلا الله ونهار رسول الله ومعلوم أن كثير منهم يخف من ذنبه ونهاره يقول وهي التي لا يحذبها شيء دون الله عز وجل كما في التنميذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله عجاب حتى تصل إليه حدي الضعيف بمعنى أنها لا ترد أنها مقبولة طالما صدرت عن اعتقاد وصدق وإن كان ضعيف لكن محسن معه فيه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا اله الا الله مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى توقد الياء الى العرش حتى تصل الى العرش هو نفس حديث التبر بالمعنى فهو يدل على فضولها وان ورد هنا مقيدا بالاخلاص فيدل على اعتبار الشروط حتى تقبل عند الله ولا ترد على صحيحيتها يقول وهي الامان من وحشه القبور وهول الحشر كما في المستدرك يرويه على النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم ولا في نسورهم وكاني باهل لا اله الا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ابي باجر وعلم ان النصوص الوارده في فضل هذه الشهاده كثيره لا يحاط بها وفيما ذكرنا كفايه اقتنض ان شاء الله تعالى ان ذكر شروطها ما تكثر من نصوص الكتاب والسنه واثبت في فضلها الىها الى الله اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها اعلى جميع شعب الايمان كما في صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و70 او بضع و60 شعبة فاخضرها قول لا اله الا الله واذناها اماءة الاذى اماءة الاذى عن الطريق اتفق علماء الحديث وهذا لفظ مسلم يقول من قالها اي قال هذه الكريمه حال كونه معتقدا معناها اي عالما متاقنا معناها الذي دلت عليه نفيا واثباتا الان بمعنى هذه الكلمه لا شك انه شرط في قبولها ولكن لابد من التنبيه هنا على ان الشرط الذي تعريفه انه يلزم من عدمه لازم بمعنى ان من لم يعلم معناها لا يكون كما من لم يقلها كان مشركا عند الله عز وجل بمعنى ان هذا الشرط هو العلم بالمعنى الاجمالي لها وهو ان لا يعبد الا الله فهذا هو الشرط واما تفصيل انواع العبادات وحقائقها وتفصيل انواع الشرك فلا يلزم ان يكون الانسان على علم به بمعنى انه يكفيه الاجمال في نفي الشرك وفي ابطال عباده كل ما يعبد من دون الله واثبات الالهيه وحق العباده لله وحده كون هناك انواع من الاداه الباطلة لا يلزمه لالزمه ان يعدها ولا ان يكون عالما بانواعها يكفيه انه يعرف بطلان عبادتها اجمالا يعني هل يلزم الجواب ان نعرف كم عدد أليهة الهنود مثلا واصريين وربوزيين لا شكل لها هي كثيره الوثنيين الذين في افريقيا وفي اسيا وفي امريكا وغيرها هل يلزم ان نعرف اسماء لاتفين لنغفر بها واحدا, واحداً؟ ام اذا ان يكفي اجمالا قطعا يكفي اجمال لا يلزم ان نتعلم انواع الشرك وانما يكفي اننا نغفر لكل اله يعبد من دون الله ولا نرضى بان يعبد الالههم دون الله سبحانه وتعالى ان يثبت تثبت الاله الواحد يجب ناكد على هذا المعنى لان البعض يلزم في شرط العلم حتى تنفع صاحبه والكلام هنا ده على يوم القيامه مش على ايه مش على الدنيا هنتكلم على الدنيا دلوقتي لكن على حتى تنفع على يوم القيامه يلزم بان يعرف تفاصيل انواع ومظاهر الشرك مما فيها ما يكون واحد شركا أكبر وشركا أصغر ونحو ذلك والشرك الذي يعرف كل أحد أنه عبادة بغير الله والشرك الذي قد لا يعلمه من أتاه أو خفي عليه أو نحو ذلك فيجعل من لم يعلم شيئا من ذلك كأنه لم يقل لا إله إله الله وهذا موطن البدعة الخطيرة لدى قطاعات وجماعات كثيرة من التكفير والتوقف وإيهان ممن؟ خلط بين الإجمال والتفصيل في مثل هذا الكلام المقصود بكونه مؤتقدا أو عالما بمعناها أن يكون عالم ومؤتقد للمعنى الإجمالي ولا شك أن المنافق يقولها ولا يعتقد صحة معناها أو بزء من المنافقين أو نوع من المنافقين لا يعتقد صحة معناها فهذا لا تنفعه عند الله أدى جل وإن نفعته في الدنيا فذا معنى كون ومعتقدا معناها اي عالما متيقنا اايه المعنى الاجمالي كما ذكر ولذلك نقول ان من صرح بنقض هذا المعنى الاجمالي لنقيده لان صحح عباده غير الله انه قد نقض لا اله الا الله وانه لم تبقى معه واردات يعني واحد صح عباده الاوثان او صح عباده المسيح من دون الله او مع الله وقرر الالهيه عزيه مثلا فهذا لا ينفعه عند الله ان يقول بهذه في الدنيا وفي الاخره اذا صرح بذلك لو اعتقد بقلبه دون ان يصرح بذلك فهو من المنافقين اذا صرح اذا اعتقد كما ذكرنا أنه يتصح عبادة غير الله هذا ناقض للا إله إلا الله كنوا بقى يقال أنه جاهل جاهل بماذا ألم يسمع بلا إله إلا الله فلا إله إلا الله تنفي إلهي عن غير الله فكونوا بعد ذلك يقول لا إله إلا الله ومع ذلك فالمسيح إله أو من عبد المسيح فذلك لا بأت به ولا أو يصحح ملة ومع ذلك رئيس ملة الإسلام هو يعلم أن أهلها يشيطون بالله ويقول نفسه أن الله سابه ثلاثة فهذا لا يكون مسلما بل قد نقض لا إله إلا الله وأقل أحواله الشكر إذا ما كانش كلمته دي ناسخها لكلمة لا إله إلا الله عن إله إلا خالص كأنه راجع فيها لأنه عالماء لا إله إلا الله أعلم منك آلهة تانية كمان إذا نقض الكلام أقل أحواله أنه بيشكر نحبة يقول كده ونحبة يقول إيه كده لأنه بيصحح ب فهذا لا يكون مستندا بخلاف ما قال لا اله الا الله واعتقد ان لا يعبد الا الله ثم اذا قيل له كيف تدعو احدا من دون الله قال انا لا اعبده هذا الذي يحتدل اقامه الايه الحجه كما على كما ذلك العمل يقول وكان مع ذلك عاملا بمقتضاه على وفقه ما علمه منها ويثقله فان ثمره الاهل العمل في القول اي في قول القلب واللسان والفعل اي عمل القلب واللسان والجوارح قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لماذا تقولون ما لا تفعلون كبر لقطه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يعني هنا فكر العمل بمقتضاها للايمان كله عامل بالمقتضى لاله الله مقتضاها يعني ما تقتضيه ما تقضيه هذه الكلمه ان لا يعبد الا الله ويؤمن ويؤدي عبادات الله عز وجل يقول وما تم مؤمنا اي على ذلك لا رشفه لا بد منه فانما اعمالهم خواطين قال صلى الله عليه وسلم من عبد قال لا اله الا الله و مات على ذلك الا دخل الجنه رئيس الطريقيين يبعد يوم الحشر اي يوم الجمع ها جن من النار امنا من تدعي يوم القيامه يعني ده اذا العمل مخضاه على تفسيره هنا عشان لسه في تفسير العمل المخضاه ثاني بيذكره العلماء في كلمه ان كفرت تعملها دي الكلمه في من يتكلم في فريضه التوحيد خصوصا من علماء يعني دعوه الشيخ عمرو بن عمر رحمه الله هنا تسترها زي ما قلنا بالايمان وهنا تسترها بالايمان الكامل كمان وقال بال الايه بالقول واللسان والايه اول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح اللي هو الايمان الواجب والكامل فهذا يبعث ناديا من عذاب النار اصلا وده حقيقتي كلام صحيح ما تاخدش مفهومه بقى على اطلاقه يبقى لما نقول هنا ومن قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ماذا له ان يكون من الذين امنوا وفو المكلفه انه لو ما عملش ما اقتضاها لا يبعث يوم القيامه امنا اه صح لم يكون امنا اما ذلك ليه الاول ولكن هي اامن تقول لو كان عنده اصل ايه اصل الايمان ماشي كده ف بمعنى ان العمل لما يفسر بالايمان ككل اللي هو عمله مقتضى لا اله الا الله عمل الايمان ككل يبقى المقصود من ذلك حتى يندى النجاة الكاملة ويأمن الأمن الكامل وقد ذكرنا ذلك من قبل فيه الذين آمنوا ولم يبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فمن اتلم من جميع نوع الظلم كان آمناً الأمن المطلق وسن الاهتداء المطلق ومن نقط عن القدر الواجب في الإيمان أي بمعنى من فعل ظلماً دون الشرك الأكبر فإنه ينقص أمنه واهتداؤه بمقدار ما ظلم نفسه واذا اشرك اشراكا اكبر ظلم اكبر فان غرههم اجوى فانه لا يكون له امن ولا هدا اصلا التفسير الثاني بقى العمل المقتضى الذي يذكر استعماله هو ترك الشرك بمعنى ان يكون عاملا بمقتضى لا اله الا الله الذي لا غير مقتضى ان يترك عباده غير الله وليس انه يصر على عباده غير الله وقد قال لا اله الا الله فالعمل العمل. الذي هو ناقض لا اله الا الله هو عباده غير الله الشرك بالله سبحانه وتعالى ان يشرك بالله وهو يعلم ذلك قاصد له لان كل ما يعرض جهليه الانتهان في القصد وفي الفعل او في الاكراه او في الهلم يتعرض له في الجهل مثلا او الصدف او الاتياب ليجعل هذا الفعل غير معتد به فلو انه دعا غير الله بغير قصد ترقب بكلام لا يقصده لو انه سجد امام صنم ينوي السجود لله مثلا او سجد لصنم مكره او غير ذلك فان هذا يقضح في كون في هذا الفعل مقصودا ومقصورا وبالتالي يقع كانه لم يفعله وهكذا ايضا في من كان جاهلا بأن الذي يطعله شيء لكن من أشرك بالله مختار قاصدا ذلك فإنه قد نقض لا إله إلا الله ولا ينفعه النطق بها يعني هناك من الأعمال ما يقدح في لا إله إلا الله هناك ما يكون شركا أكبر من الأعمال وفي الحقيقة هذه الأعمال التي تعد شركا أكبر اذا مستلزمه او متضمنه بمجردها مش ظاهره لو وقوعها ظاهره هي متضمنه او مستلزمه لورود الشك في القلب او لزوال الايمان بالقلب بالكليه نكرر المعنى ثانيه طب اذا تعدى الانسان لصنم مختار اذا اهان المس وهو يعلم انه مثلا مش ان هو ده تعري وهو مش واخد بالك طلع على المكتب زي ما قلنا قبل كده استلمح اللمبه وكان تحت رجله ايه مصحف ما خدش باله منه ده هو كان طالع يطلع اللمبه ما خدش باله ده غلط عليه غفرن عنه مثلا يعني اقول مثال لا ده قالوا له مصحف راح جاي راميه في الارض وان هو ولو كان مصحف اهو راح جاي دايس عليه قال يا دوله فهذا الفعل ناقض لا اله الا الله لان الاله الذي يعبد ومن اوضح او اهم معاني العباده التعظيم فإذا أهان كلام الله عز وجل أو إذا أهان رسوله أو إذا أهان فريغة من الفراز التي تسببها سبحانه وتعالى أو إذا من أثنائه عز وجل لا شك أن ذلك ناطب لحقيقة شهادته أن لا إله إلا الله فمن ينكر أن هناك من الأفعال ما ينقض لا إله إلا الله بلا شك على بطل وضعه ومن يشترط الاستحلال فيها لا يفهم كلام اهل العلم ولكن كما ذكرنا هذه الافعال التي ذكرها العلماء في كتب الرد بكثيرا ناقضه لا اله الا الله والاقوال كذلك فهذه متضمنه او مستل بما حتما لانتفاء الايمان من القلب وورود الشرك فيه ولا يلزم ان يصرح فاعل دين فاعل او قائل دين اقوى لان في قلبه الشك فان ذلك من لوازم فعله حتم من بلا تردد ولا رداء لهذه الامر طالما صدر الفعل عن اختيار يلزم اقامه الحجه بما كان محتملا ان هذا الرجل لم يقصد او لم يعلم او لم يرد ولم يدري أن هذا من حقيقة الدين لو تصور ذلك كمن دعا ميتا وهذا أن تنفع دعاء الأموات لقضاء الحاجات وكشف الكربات هو من الشر الناقض للا إله إلا الله لكن يتصور لكثرة الجهر وقلة العلم أن ذلك من التوسل الذي شرعه الله وهو لا يعتقد أنه يعبد غير الله فهو لا يريد عبادة غير الله فهذا متصور فيه أنه يقال هذا جاهل أنه ذي عبادة وهو لا يريد عبادة غير الله ولو علم أنها عبادة لغير الله لما دعا ولما أشرب فهذا يقال لابد من إخوانات الله كما أن تكذيب آية من كتاب الله مناطد للا إله إلا الله فإن الإله المعبود لابد أن يصدق كلامه من أدنى درجات العباد وبالنوازل أصل العباد أن يصدق كلام الله فمن كذب الله فقد أشرك به إذ أطاع الشيطان عبد الشيطان في تكذيبه لله ولكن هل يتصور أن يكون إنسان مكذبا بآية لا يعلم أنها آية تتصور لكن اذا كان الامر قد قام فقد قام به الحجه لا تتصور مثل ان يكون قد اطلع في النص عليها ثم نازع فيها بعد ذلك تماما من كلام الله فهذا غير متصور في حقي لكن اذا تصور ان يكون الانسان جاهلا فهذا لابد من اقامه الحجه كما لو تصور ان يكون مكرها اذا لابد من بيان او لوده من ايه من البحر في كونيه مختارا او ايه او مجبر ينظر هل اكره احد على ذلك عندما يتطور هذا الامر ان كما يجيش واحد كما ذكرنا يثرث لصنم امام الناس مثلا ويخط في مدحه مثلا وفي ذاليه ثم يقعد على ذمه مكره لماذا لانه لوده من حدود بينه على ذلك الايه الاترام لو احتمل الاترام يكون في ضغوط ونحو ذلك يبقى ينضى في هذا الامر ويسال في لماذا أكره أحد فعل شيئا من ذلك على تبيد الخطأ أو الإثيان ينظر في هذا المجر في المساء في عرض رهية بنقول هنا الشيخ نصرها عامل من مقتضاها على العمل الكامل وهو إثيان الإيمان في القول هو العمل يأتي بالإيمان الكامل ويكون ناجيا آمنا يوم القيامة ناجة تامة وأمنا تامة فأصفوم المخلفة إذا ما كانش عامل من مقتضاها إذا ما عملش بمقتضى لا إله إلا الله كاملا يعني فهذا ينقص تنقص نجاة وينقص ألم وإذا كان غير عامل بمقتضاها أصلا بمعنى أشرك بالله فهذا إذا ما قلنا مقتارا قاطبا عالما فهذا لا نجاة له ولا أمن له يوم الكم الكلام اللي نقول نفسه يا فعن وعلي الظلم هو نفسه الكلام اللي نقوله هنا في العام العام المتحدة ناطق لا اله الا الله اللي بيرمي المصحف ده عالم بالمصحف نعم ممكن يكون الامر ان هو على سبيل المثال ماسك المصحف بيد واحد الخارق معاه او غاض يبدا فرمى عشان يضربه يبقى لابد ان احنا ننظر في الفعل ان دي طاقه سيدنا موسى طبعا مشهوره جدا لان البعض بيحسب ليها على غير موضعها ويجعل ذلك دليلا ان ان ان انهم كان الغضب لا واخذ لا نشوف هو اصلا هو رمى فعلا اهانه له ولا عشا رمى عشان يظهر نفسه عشان يثبت لحياته ورضني والقى الالواح واخذ برأسه فيها جروا الي فبالظبط كده وانت الدكتور في متحف فجئت وقع جاي يضربك فتخضيت عشان تعيد دفاع عن نفسك ورحت جاي لا المتحف عشان ايه لذا في عمره عشان تضربه هذا ليس ما بهانك ايه؟ المصحف الواقع نفسها لا بد ان تصور علشان يتقال هذا الرجل ألقى المصحف اهانة لها او اهان المصحف او اتهدأ به واحد جيده جنطة فيها اللي هوها مصحف جيه واحد يتخاني معاه برضه عمال ايه؟ رماها في الارض خطاها فاعتها من شدة الغضب ما كانش خطاها بالراقة كده حصل فجع شديد مثلا قم بنا انفجرت الرجل رماه ليه فيه في الارض لا يقال هذا ايه هذا الوصف مش كده لانه حصل ما يعني الواقعه لها وصف تبين منها الواقعه دي انا امبارح ماشي تبين ليه اه وهو عارف ان ده مفاضل وهو عارف ان ده مفاضل فممكن تكون دي غلط اشوف كده مثلا كان الدنيا نار ومش شايفها ولو هو شايفها مصارف قدامه واخبالك والدنيا كانت منوره ومعروف ان الساخر المصحف المصحف وتعوز الدنيا يبقى كافر بلا شك لانه عنده استعداد يقول لي مصحف عشان يعني الغرض الاغراض الايه الدنيا لا ادعوا الله يقول كما قال تعالى ان الذين تبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون ومضنا عن النار توكل حسنى من الله عز وجل في الله المحفوظ وقال لك بان وقفهم لا اله الا الله قال لا يسمعون حثيثها صوتها وهم في مشتهد انفوسهم قالدون لا يحزنه منفزع اكبر وتتلقاه الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون وقال تعالى من جاء بالحسنه فله خير منها وهم منفزع يومئذ امن قال تبط بيان تفسيره اقول قول هذا استغفر عليك الدعاء يرد القضاء ان المدره اللي ندوه في الرزق وان عبد الرحمن قدام الرزق بالذنب يصيبه ضعيف ضعفه الالماني رغم المعاني دي كلها خريطه في احسن طريقه اخرى اذا را من اراد ذلك يرجع الترغيب الطبيب جباب بفضل دعائه ما هو الاصرار الاصرار هو العزم على الاستمرار في الفعل العزم على الاستمرار في الفعل فان كان كفر قوم نوح واصروا واستكبروا استكبروا أصروا على كفرهم وليه الله فيه اصرار على المعصية واصرار الكبيرة وهو غير الاستحلال وغير التكرار تكرار فعل الذنب او فعل الفعل اكثر من مرة الاستحلال ان يرى انه لمأس به الاباء والرفض والاستكبار الاديث ابا واستكبر رد الامر على الامر رد الامر على الله عزيز في باب الشيعة هل ما ممكن ان يكون مسرا على معاصي وهو لا يدري اذا كان ونعياذ الله مرتبعا اذا هو مسرا على المعصية التي يراها قربة العلاج في ذلك يعرف اعاده اهل السنه والجماعه او قد يكون هناك اصرار على ما اعطى نتيجه تعوده عليها حتى يطمس على قلبه فلا يراها علاج الكبر واداره هذه الامور ذكرها الطبيب في كتاب تهذيب موائد المؤمنين ان هي اروم او مثبت الدين كفي ولا يغلط يقول اقلب مستهديئا بما سمع الى الى تلا وقوله رفعات روح لفرنه وقل له ما تبت الدنيا من هذا البكاء هو خارج ما ملا بلا شكل حكم حديث عهد الإثلام سمع من الشيعة أن آد أن تكون أمة ما هي أدنى من أمة حرفتها الصحابة إلى أن تكون أئمة هي أربة من أئمة صدقوا على ذلك أرام أن حديث عهد الإثلام ولم يعلم بعد تقام عليه الحجة إن أصر فهو كافر هذا الاعتقاد كفر وما تر على الملا الفيد الجهلي يبين له الأمر وأن القرآن لم يحرق له شيء وان هذا من الكرم والذروه الباطنه اصر على ذلك لم يكن مزله تشتد هل من قال بقمه الحجه الا من كان عارفا مختار مستهزئا من فرض يكون متجها مخالفا اه بالله قامت الحجه على انسان قامت عليه الحجه فهذا نوع من الاختلال يقول بيقول عاقل مختار مستهزئ والعقيم عليه الحجه ده اسم متناقض مبغض بالله شك اللي يقول انا عايزك تحج ده انت بتفترض في نفس الموقف ان هو ايه قامت عليه الحجه أقول لها فالكفروش إذا ما يقيم علي الحجة أنت بتقول أنه عالم مختار مستهدي إبقى إذا حجة يعني إيه حجة لنتقل علي المصروش إبقى إذا ما يستهدئ بشيء أم يصري وهو عالم الحديث البطاقة حلّف بنوة السيئات التي تاب منها العبد والدنيا يدلهم أطبع في كتاب يوم القيامة ويحسن عليها أم أنها تمحى أصلا لا يمكن أن يذكر بها ثم تمحى منه إذا أخرج كتابة في الناس فيقولوا ها أقرأوا كتابيها عندما تم فمآل الكتاب إلى لكن في ما أستهيات لكن فيما بين وبين الله في الحساب يقرره الله بذنوبه ويقول أنا سترتو عليك في الدنيا وأغفره لك اليوم فتمحى من كتابه الأستهيات الله أعلم معنا هل رأى نوسى عليه السلام وقومه خطى الله مكتوبا على الألواح الحديث الصحيح أن الله خطى لك الثوراة بير فالذي كان في الألواح أثر فعل الله عز وجبا اثر فعل الله عز وجل يبقى الالواح مخلوقه وفعل الله ليس المخلوق وفعل الله هو الذي اثر في هذه الارواح فالذي رااه الناس والالواح علينا ايه كما اننا نرى اثر خلق الله لك الست مخلوقا خلقك الله عز وجل احنا راينا الفعل ولا راينا المخلوق المفعول احنا راينا ايه مفعول فكذلك هم راوا الالواح المخلوقه التي عليها اثر فعل الله عند زوجته ها كلام مش كلام الله هو ده المصحف المصحف الاوراق والمداد مخلوقه وهذا اثر فعل العبد الذي هو نقل عن كلام الرب اللي انت شايفه بعينك لكن هذا اذا نظرت الى نظرت الى كلام الله ورت عنه الغرض الى الصفه الغائيه الصفه المتعلقه بالله ولا نرضى الى هذه هذا الكلام المكتوب الغرض الى الكتابه رسيه تعالى والمكتوب كلامه المطهر البعض يفسر قوله تعالى فلما تدلى ربه للجبل جعله ذكا لانه نور من الحجاب هل يوجد ذلك لا يوجد ذلك كان الله قال فجلى ربه للجبل ظهر الرب والجبل والبعض يقول ان موسى لم يكن يسمع كلام الله من كل الجهات قال الله عز وجل فلما آزأ. قال فلما جاءها نوديا امبور قال نوديا من الاخر قال سبحانه وتعالى فلما اتاها نوديا من شاطئ الوادي الايمن بالبقاعات المباركه من الشجره يبقى اللي يقول الرسمه من كل الجهات واللي يجيب دليل يخالف هذه الايه ربنا اخبر انه نوديا من ايه من جانب الوادي الايمن على على, على يمين موسى عليه الدره كما ذكرنا من قبل يا اخوه اذا كانت حاجات مثل الثيات فهو اصحاب العرق وما قاله الى الجو حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فأسل طلاحك أكلاح فيعمل بعمل أهل نارك لك لها هذه المخصوصة عمل أنه ينرى أنه لفقا عند الممات أو عند سؤال الملكيين الظاهر لأنه لا يعمل بعمل أهل نار في حياته ممكن عند الممات وممكن قبل ذلك لكن يفق وكأنه يفق وليس له بعمل أهل نار في حياته وعلى صدقه في لا إله إلا الله قد يكون ذلك عمل أهل نار الذي لا يفقل أصحبها مع كوين صديقا في الإجمال وإن لم صادق يقول من ورشه ان لا لي اله الا الله ولكن لم يرزق مع الله قدر دم في العمل الا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اغلب العمل ان ما عاش شيء مات على يد لكن من يامن بكر الله <تصفيق> السيد خليل ده الحمد لله <تصفيق> انه <تصفيق> انه ليس هو قاعده ولكنه نادر ان انسان يختم له بعد ان عمل العمل طارق سنين يختم له بسوء ولا يرضى بالله رحمه الله عز وجل الاثره يقول لك حتى لا يضطر الانفاق حتى لا يامنك الله عز وجل تصبح معلش مرضى المسلمين انفرج قلوبهم نفكاسهم طبعا هو ده هذا اتروا في النهايه تومحى تومحى فذا هل حد اللي انت تومحى ما هو لما يسال عنها وبعدين ربنا عز وجل سترها ويضع عليه كنفه وبعدين يخفيه ولا سبحانه وتعالى يظهر فضله ويناخ الكتاب ابيض